والله لتسلكوا نوح عصوني واتبعوا وورده ومكروا الأرض بساطا منها سبلا فجاجا قال الرب ماله إلا جعل لكم لم إنهم يزده من خسارا の思い出を忘れず ا وقالوا ولا ودا ولا سواعا ولا يغوف ويعوق ونسرا وقد لا آلهتكم تذرن تذرن أ「私の思い出を忘れ و ل 私の思い出を忘 ا ずに」「ي ن إلا を ل ا ل に」